يا يا يقول <سؤال> اقعد اي اي وهو وهو معثر الصيحنها <سؤال> علي اي اي والله <سؤال> اقعد اقوم معثر الصيحنها <سؤال> <سؤال> علي اي اي هي اي اي والله لو معدني امي حب علي وبحب همه ينجلي هي هي اللي هي علي هي ارفع صلاه يا عنه بي قال للنبي اوحي علي